لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَشَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُسُوء إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصِلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا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 قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفطح مني لسانا فأرسله معي لذ أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك في أخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون فَأَيْنَ يَاسُنَا أَنْتُم وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ